112. والفجر 113. وليالي العشر 114. والشفع والوتر 115. والليل إذا يسر 116. هل في ذلك قسم لذي حجر 117. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد 114. الذين طغوا في البلاد 115. فأكثروا فيها الفساد 116. فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما 117. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا 118. كلا بل لا تكرمون اليتيم 119. ولا تحاضون على طعام المسكين 110. وتأكلون التراث أكلا لما 118. وتحبون المال حبا جما 119. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 110. وجاء ربك والملك صفا صفا 111. وجاء يومئذ بجهنم يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى